قيمه على اصولها فباذن اللَّهِ وليخرج الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فَمَا فما اوجبتم عليهم من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلك رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 119. ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نآكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله 114. هؤلاء هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا في صدورهم حاجة مما أوثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطا ومن يقشح شح نفسه فأولئك هم المفلحون